ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل نباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبْوٌ وَنَبَاتٌ وَجَنَّةٌ أَلْفَ فَأً إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتٍ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتٍ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ يَوْمَ يُنْ انفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحة السماء فكانت أبوابا وسقيعت الجبال فكانت سرايا إن جهنم كانت مرصدة للطاغين ما أبا لابثين فيها أحقابا لا يَظُقُونَ فهَ دْ وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحسيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائخ وأعنابا وكواعب أترابا وَكَسَنْدِهَا قَلَا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا كِذَّابًا إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا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 يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليت ليكن تتراب.